و أ ن ش ا ن ا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم, ومساكنكم لعلكم تسالون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 أ ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر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 م ن عذاب ربك ل و ق و ع ي ا و ي ل ن ا إنا كنا ظ ا ل م ي ن و ن ض ع ا ل م و ا ز ي ن ا ل ق س ط ل ي و م ا ل ق ي ا م ة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 بالغيب و ه م من ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن و ه ذ ا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه أ ل س ي ل ه م ل ك ر و ن و ل ق د آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده م ن ق ب ل وكنا ب ه ع ا ل ي ن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 فرجعوا إ ل ى انفسهم فقالوا إ ن ك م انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئ لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين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 م ا و ر د و ع ه النابلسي و ك للعلوم ا زفير و ه م ف ي ه ا لا ي س م ع و ن إن الله ذ ي ن سبقت م من الحسنى أولئك عنها مبعدون.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 وربنا الرحمن المستعان ع ل ى ما تصفون